Aguhul bilaah min al shaitan al rajim. Bismillah al Rahman al Rahim. In fi qalqis al mawat wal arz wa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 فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين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 يُنَادِي للإيمان يَا آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وتوفنا مع الأبرار <تصفيق> ربنا إنما سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ وَتَوَفَّنَا وَعَلَى الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ kama la tuklifu miaad hakika ketika kuumbwa mbingu na ardhi na kukithalifiana usiku na mchana ziko ishara kwa wenye akili wakiwawima na wakikaa kitako na wakilala na ufikiri kuumbwa mbingu na ardhi wakisema Mola wetu mlezi ukuviumba hivi bure, subhanak umetakasika basi tukinge na adhabu ya moto Mola Hakika unayemtia motoni umemhizi, na waliodhulumu hawana wasaidizi. Mwala wetu mlezi, hakika sisi tumemsikia mwenye kuita akiitia imani kwamba. Muaminini mwala wenu mlezi, na asitukaamini. Basitusamih madhambi yetu, na utufutie makosa yetu, na utufishi pamoja na watuema. Mwala wetu mlezi, na utupi uliotuahidi kwa mitume wako, wala usituhizi sikekiyama. Hakika wewe huvunji miadi. Imeletwa kwako na uongofu.com